117. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا مِنَ من المشركين 118. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاء كل حزب بما لديهم فرحون 119. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم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 119. تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون اللَّهُ الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم 111. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم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 وَمِنْ آياتاتِهِ أَن يُرسِلَ الّ حَمُ بَشغَاتِ وَلُذيقَكُمِّ الرَحمَتِ وَلتَجرَفُللكُ بِأَمِ وَتَجرِرًَاقُلْقُ بِأَمرِهِ وَتَ بتَغُومِ فَفضلِهِ وَلََا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 اللهَّهُ الَّ يُرسِلُ الراحفَةُ ثيرُ سَحابًَا فَيَبصُطُوه في السَّم إِكَي فَيَشَ فََبسُطُ في السَّم إِكَي فَيَشَو يعَُهُ كِسَفَم فَتَرَ الْ الوالِقَ مِنْ خِلَالِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبشِرُونَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ فَظُلُّوا إِلَى إِلهِ كَفَ يُشْقِي الأََّ ضَعدَ مَووتِهَا إِ ذَلِكَ لَ مُح المَوْوتَ وَهُو عَ كُ شيءَي قديد وَل إِن أَْسَ النارحم فَ وَأَهُ مُصفَووَّوَللُومِ بَعضِهِ فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون